وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أعبد خلقك لك وأحب خلقك لك وأشكر عبادك لك وأخلص عبادك لك اللهم اجعلنا من صفوة خلقك الذين تحبهم ويحبونك أحبتي في الله قال الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ايه رأيكم ندخل الجنة في رمضان ابن القيم بيقول في كتاب مدارج السالكين بيقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال بعض الصالحين إنه يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثلي ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب وكان بعض المحبين يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا له وما أطيب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والاقبال عليه والإعراض عما سواه أو نحو هذا من الكلام ابن القيم بيعلق بيقول وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا يحس به ويبقى مستشعر لجمال هذه المعاني والمقامات ايه رأيكم الثناء دي ندخل الجنة في رمضان نعيش احلى رمضان ممكن يمر عليك في حياتك نجني اعظم الثمرات ثمرات رمضان من العتق من النار والمغفرة وبلوغ وشهود ليلة القدر وأن تحصل منزلة التقوى عند رب العالمين بس تعالوا نشوف إزاي ممكن نحصل هذا الأمر الآيات اللي احنا صدرنا بها هذه المحاضرة قالت خمس حاجات ربنا سبحانه وتعالى علشان نعيش الجنة في رمضان طلب منا خمس أمور، لو حققناها يبقى رمضان السنة دي جنة. إل خمس حاجات؟ قال الله: وأزلفة الجنة للمتقين غير بعيد. أول حاجة إنك تحقق معنى التقوى علشان ندخل الجنة في رمضان لا بد من زاد، والزاد هو زاد التقوى قال الله وتزود فإن خير الزاد التقوى دخل علي رضي الله عنه المقبرة فقال يا أهل القبور ما الخبر عندكم إيه أخبركم عملين إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت وأن بيوتكم قد سكنت وأن زوجاتكم قد زوجت ثم بكى وقال والله لو استطاع هؤلاء أن يجيبوا لقالوا إن وجدنا أن خير الزاد زاد التقوى احنا قلنا دلوقتي كأن الموضوع احنا محتاجين نتزود بزاد وكمان نحصل الصمرة احنا محتاجين نحصل صمرة التقوى نبقى اسمنا عند رب العالمين من المتقين ليه ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام يوصلني الى منزلة التقوى ربنا قال والاخرة عند ربك لمن للمتقين اي انه علشان اوصل للمنزلة العظيمة دي انا محتاج افتح الباب ولو ببعض المعاني اللي يتحقق فيها معنى التقوى علشان ابلغ الثمر في رمضان فيبقى رمضان جنة في حياتنا السناجي. تعالوا نفهم ازاي نحقق المعنى ده التقوى بمنتهى البساطة بعض السلف قالوا ان لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك خلصت المسألة ان لا يراك الله حيث نهاك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ان احنا نبقى نعرض نفسنا للفتن فنبقاش في اماكن محل فتن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن بعض الامور اللي تمس عبادات الجوارح ما ينفعش النظر المحرم ده السماع المحرم ده انك تبقى في الاماكن اللي انت ممكن تقع فيها في المحرمات دي انك, إنك لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك فلما يبقى ربنا بينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل هل من داعن هل هل هل فيفتقدك فيه لحظة الأنس ولحظة التواصل ما, يبقى ما ينفعش تبقى انت عنده من المتقين يفتقدك حيث تكون في الصفوف الاولى في الجماعة ما ينفعش تبقى انت لو حالك مش كده مش منضبط هنا مش ملتزم هنا انك تحصل فمرض التقوى ابدا لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك ببساطة برضه علشان المعنى يبقى في ذهننا ونحطه قدام عينينا ونردده على مسامعنا كتير ازاي نبلغ المنزلة دي سأل عمر رضي الله عنه ابي بن كعب فقال يا ابي ما التقوى قال يا امير المؤمنين اما لو سلكت طريقا فيه شوك ما كنت تصنع قال اشمر عن ساقي وانظر الى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى لو أنا حاسس أن الأرض اللي قدامي دي فيها شوك لو قالوا لي أن المكان اللي قدامي ده فيه حق الغام خب بالك تريس امشي بالراحة هتعمل إيه فبيقول أشمر هبتدي بقى أخذ الموضوع وابتدي أتحسس قوي وامشي خطوة خطوة خطوة خطوة قال له هذا هو المراد تلك هي التقوى هو ده المعنى اللي احنا محتاجينه بالضبط في زمان رمضان علشان تبلغ جنة رمضان محتاج ان انت تشمر محتاج ان انت تدخل بدخول مجتهد ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم حسين انه لو واحد مننا بلغ رمضان ان ربنا اصطفاء ولا لا ربنا اصطفاء اكيد اصطفاء انتوا عارفين قصة الرجلين الصديقين من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي واحد منهم مات قبل الثاني بسنة فالأولان كان مكتهد وكان معروف واستجهد والآخر لم يمت شهيدا فالصحابة قالوا إن الأول أفضل من الثاني الثاني اتأخر سنة بس ما متش شهيد الأولان مات شهيد فطبعا منزلت الشهادة ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من قال أما صلى كذا وكذا يعني مش صلى الصلوات الخمس مش صام وصام رمضان وقامه فاعتبر أن صيام رمضان وقيامه وشهود المعاني دي جعلت هذا الرجل الثاني أعظم منزلة من الذي استشهد في سبيل الله شفت المنزلة ممكن تبقى عاملة دي لا داخدوا فيها حديث أحلى وأجمل الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصديقين والشهداء الحديث رواه البزار صحاها الالباني يعني انت لو بص حققت الفروض بس وكمان ايه صمت رمضان وقمته بقيت عند ربنا فين في هذه المنزلة العظمة. فلما تحس قد ايه ربنا اصطفاك يبقى محتاج في زمان رمضان ان انت تبقى متحسس خطواتك قوي عشان ما اتضعش منك هذه الثمرات العظيمة علشان ندخل جنة رمضان محتاجين ان احنا ناخد معنى من معاني الطقوة قول لي ترجم لي الكلام ده عملي قول لي كلام عملي اعمل ايه علشان ابلغ هذه المنزلة اللي انت بتتكلم عليها وعلشان فعلا على الاقل ابقى قدمت قربان بين يدي رمضان علشان يبقى جنة في حياتنا واحد علشان تحقق المعنى ده راقب ربك وقلبك في الخلوات وانت لوحدك سيدك من قدامك لانهم قالوا ايه خلونا نبقى متهمين لنفسينا قالوا علامة الرياء النشاط في الكثرة والخمول في الوحدة طول ما انت قدام الناس سهل يعني احنا عددات رمضان بنبقى مجتمعين فيها يلا نروح نصلي ورا الشيخ فلان يلا نقرأ كذا عملت ايه, إيه؟ كلنا صايمين في النهار فالموضوع كله ممكن يكون فيه إعانة إنما أنت عايز تعرف إيه اللي جواك عايز تعرف منزلتك فين شوف أنت في الخلوة بتعمل إيه شوف أنت لو قعدت لوحدك وشوف هل أنت تحب إنك تبقى عباداتك ظهرة قدام الناس ولا تحب إن عباداتك تبقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع عليها أحد عشان تبلغ معنا الإخلاص فيها من المعاني والأمور اللي تحقق لك معنى التقوى أن تراقب الله سبحانه وتعالى في الخلوات قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال يا معاذ اتق الله حيث كنت في كل حتة هتبقى موجود فيها مطلوب إنك تراعي نظر ربك لو حققت ده لو بتعمل ده لو حاسس من جواك إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي يبقى أنت على الجادة أبشر تاني حاجة علشان نعمل عملي نبلغ بيها منزلة التقوى هتضحي بإيه محتاج تترك بعض المباحات علشان تبلغ هذه المنزلة محتاج تترك بعض المباح خوفا من أن تقع في شيء من المكروهات أو المحرمات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا مما به بأس هو ده قل لي أنت ممكن تقدم إيه وتضحي بإيه من الأشياء المباحة اللي ما فاشنش كده عادي خالص بس أنت مش هتعمل ده علشان خاطر أنت خايف تتجرف سكة التوسع في المباحات فتقع فيه شيء من المكروهات هو ده لو ما بتقدمش يبقى خاف انك لا تبلغ هذه المنزلة عايز تبلغ منزلة التقوى في بينك وبين اي حد في الدنيا اي مشكلة لو كده صححها قبل رمضان واضبطها اصفح وعفو قول من جواه كده واعلنها على الملأ كل الناس مني في حل الناس كلها اللي فعلا ظلمني واللي جار عليا واللي عمل فيي انا هصفح عنه ليه عشان معنى واحد ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تعفو اقرب للتقوى لو عفيت يبقى بلغت يبقى انا قربت ان انا اكون من المتقين يبقى انا ممكن انعم بجنة رمضان لو يمكن قدمت القربان ده ان انا اصفح واعفو دي ربي حاجة عايز تبلغ المنزلة دي وتبقى عملت حاجة تعامل مع ربك ومع نفسك ومع الناس بصدق اصدق بلاش روغان الثعالب كما كان عمر يقول اياك والالتفات وروغان الثعالب انما خليك صريح وواضح مع ربنا سبحانه وتعالى ابوه لك بنعمتك علي وابوه بذنبي إياك وبس ولكن وأصلي أصلي كان عندي وكذا بس والله كان نفسي في كذا أنا كنت عايز بلاش الاعتذارات دي علشان تبلغ تعامل بمنتهى الصدق والصراحة والصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى شوفوا ربنا يولين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قالوا الذي جاء بالصدق مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به قيل هو أبو بكر لذا سمي الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون مين المتقين اللي بيتعاملوا بالصدق اللي عندهم المعنى كده واضح وصريح ومش محتاج إلى لف ولا دوران تعامل كده مع نفسك بلاش ان انت برضو تلتمس لها الأعذار وإنما عليك أنك تجاهدها في سبيل الله نفسك لا تأمرك بخير أصل في النفس أنها أمارة بسوء فإذا تعاملت معاها تداعبها وترفق بها قيل لأحد السلف أرفق بنفسك قال من الرفق أتيت قالوا له بالراحة على نفسك شوية قال لهم ما لاش الكلمتين دول قعدتوا تقول لي أرفق أرفق أرفق أرفق لغاية ما نفسي صارت متسلطة علي مش المعنى ده أن أنا أغلق مش معنى ان انا اقول ان انا مرفخش بنفس ان انا اشد على نفسي لغاية لن يشد الدين احد اني لغلبه انما معناها مش كل حاجة تتعمل مع نفسك يلا قوم مصل الواحد تعبان بتاع عشان بس يصلي ركعتين خفاف عشان كده مش حتيجي قال السلف من ظن ان نفسه تواتيه هكذا عفوا فسينتظر طويلة ان المؤمنون هم العجاجون يعني ايه اللي بيصرخه الربنا اللي بيقعده يقولوا يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك هو ده معنى المؤمن قال المؤمن المتقوي المتحامل من المؤمن اللي بيبتدي يستعين بالله سبحانه وتعالى ويبتدي لا حول ولا قوة إلا بالله وإن شاء الله ويقسم على نفسه والله أقسمت يا نفسه تنزلن أو لا تكرهن والله لسوم بكرة والله ما فيهاش كلام. والله لأقومن هذه الليلة مش هينفع مع نفسك ان انت تبتدي تترفق بها وتقول معلش بس الواحد لسه تعبان نديها كمان يومين نديها شوية لما يقبل رمضان بشوية لما يجي رمضان يبقى برضه خفف على نفسك مش هينفع مع نفس هذا الاسلوب هو كده عليك ان تأخذ نفسك بهذه المعاني حتى تواتيك اصدق الله واصدق مع نفسك واصدق مع الخلق تبلغ التقوى خمس حاجة إنك تعظم شعائر الله قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه. لو أنت بتعظم يعني إيه رمضان رمضان عندك عظيم يعني ايه عظيم يعني تعظم فيه ربك تعظم الصيام فلا ينبغي بحال أنه يبقى صيام جوارح كما هو معلوم وإنما يبقى صيام يجتمع فيه صيام القلب اللي فعلا القلب دلوقتي منصرف تماما عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى سوى الاقبال على الله سبحانه وتعالى انه يبقى قيام بمعنى الكلمة قيام صادقين قيام مخلصين فأف حتى ولو كان ايه مش مشكلة عندي ان انا أف ساعة ساعتين ثلاثة المهم انه ربنا يمن علي بالقبول وابلغ من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه هو المعنى هكذا يبقى فيه معنى التعظيم للصيام للقيام لتلاوة القرآن يبقى ما ينفعش في رمضان اني اكثر من رصيد السيئات يستحيل يبقى المعنى هكذا ابن القيم ليه كلام في الوابل الصيب في الاول خالص بيتكلم على المعنى ده ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال كده اللي علشان يبقى فعلا معظم لامر الله يبقى فيه تعظيم لامر ربنا سبحانه وتعالى لازم معاني منها انه يتحرى اوقات الامر انك دلوقتي عندك صلاة في الوقت الفلاني انت عندك صيام ممتد من الفجر الى المغرب الوقت ده لازم تعظم ربنا سبحانه وتعالى فيه يبقى احافظ على الارقات على الاركان يبقى ااتي بالامر كما يحب ربنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم كده انت معظم انما تفوت في حاجات كتير وتبتدي العبادة ما هي إلا عبادة كده روتينية زي ما حال أغلب المسلمين لا صلاة في خشوع ولا في أخضوع ولا صيام بيحقق المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي فبيطلع رمضان زي اللي فات وزي اللي قبله وبتيجي تسمع كلمتين قبل رمضان وتشتغل بيهم ويجي بعد رمضان تنسى كل حاجة وتعود لمألوفاتك وتعود إلى حياتك ومتتحركش خطوة ربنا بعد كده وتيجي وتقول انا مش عارف رمضان كده متقابلش ولا لا ما انت من البداية لازم تبقى فاهم المعاني دي كويس انه احنا مش طالبين صور الاعمال مش طالب منك ان انت تكف عن الاكل والشرب والشهوة في نهار رمضان وبالليل تصلي صلاة روتينية ورفلام بجزء وخلصنا على كده يبقى احنا عملنا الاعمال المطلوبة وفرقنا شوية شنط رمضان وعملنا شوية اعمال دعوية وانتهت القصة كده عملت ايه انا عملت اللي عليا فين المعنى هو العمل سب اثره خذ المعادلة دي وحطها قدام عينك طول الوقت ابن القيم بيقول في مسافة ما بين العمل وما بين القلب وما بين القلب وما بين الرب على المسافات دي عليها قطاع العمل المفروض يسيب أثر في قلبك انت دخلت صليت دلوقتي الصلاة الفرض الفلانية صليت المغرب صليت العشاء المفروض تسيب أثر في قلبك الأثر ده يبقى هو ده الرسالة اللي بتوصل من القلب إلى الله سبحانه وتعالى لو ده ما بيحصلش يبقى في مشكلة يبقى في مشكلة لازم تشوف القطاع اللي على الطريق اللي ما بيخلوش للعمل أثره في قلبك إن قلبك علي غلاف إن قلبك آسي إن قلبك لا يشرب معاني الإيمان دي لأنه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى للأسف الشديد في قوافع كثيرة جدا فيبقى لازم أطهر قلبي كل المعاني دي تندرج تحت معنى تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى كده تبلغ منزلة التقوى ده اول صفة من الصفات اللي جت في الايات وازلفت الجنة لمين للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لمين بقى الصفة التانية لكل اواب حفيظ من الاواب يا جماعة الاواب الحفيظ قال يونس بن خباب قال لي مجاهد وكان اخا لي الا انبئك بالاواب الحفيظ قلت بلى قال هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلى فيستغفر لذنبه وإنت عابنك بالنفسك كده تبتدي يبقى لك ورد محاسبة ومراجعة ومعتبة فابتدي أشوف ينفع أقابل ربنا بالذنب اللي عملته النهاردة ده ينفع التقصير اللي حصل النهاردة في الصلوات ولا في النوافل ولا في ورد القرآن ولا في الذكر ينفع عابل ربنا كده يذكر تقصيره يذكر تفريطه يذكر ذنوبه حين يخلو بربه مش تهجم عليه الوساوس والخطرات وتسلط النفس الأمارة وهو خالي فيزداد رصيد السيئات لا الاواب بيعمل ايه وهو قعد لوحده يفتكر ذنبه فيبتري يستغفر ربه على كل ذنب اقترفته يداه فهو ده معنى المعنى الاواب سعيد بن مصايب بيقول الاواب هو الذي يذنب ثم يتوب شوفوا المعنى جميل قوي عشان كلنا أفحب ذنوب ومعاصي وكلنا نخشى أن نلقى الله بذنوبنا دي بيقول الأواب بيعمل ايه يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب حتى يختم الله له بالتوبة ده شأن الأواب الأواب بيعمل كده كل شوية لازم يبتلي يبص على ذنوبه بيقع فيها ايه مراقب او لعيوبه شايف او ذنوبه حططها قدام عينيه علشان دايما يتوب لربنا منها داي فتاح معايا موضوع مهم قوي نعمله دلوقتي في زمان الاستعداد ده ألا وهو سيبك من التوبة العامة التوبة العامة دي مطلوبة طبعا انه الواحد اللهم اني تبت إليك من كل ذنب نقترفته يداي خلاص يا رب مش حعمل الزنوب دي تاني يا رب خلاص مش حقها في معاصي لكن التوبة العامة أحيانا بتبقى معلولة شوية فيها مشاكل شوية ليه؟ لانه مش واخد بالك من ذنوب كتير انت مش عينيك. إنما التوبة الخاصة هي دي إلا أنا, أنا معين زنوب يقوي يعني أبتري كده حاطتهم قدام عيني قايمة الذنوب واضحة قدامي عارف إيه فابتري بقى وأنا باستغفر مش بقى اللهم إني أستغفرك من كل الذنوب والمعاصي ماشي جميل لأ أنا عايزك تستغفر وتحدد وبتري تقول أستغفرك من كذا وتتقلم من جواك وتندم إن أنا عملت ده وإن أنا حقف بين إيديك يا رب وتقول لي عملت كذا يوم كذا في كذا اه يا رب فيبتدي اتقلم وتوجع على الذنوب اللي انا وقعت فيها دي دي التوبة الخاصة عايزك تعمل على الاقل خيمة قدام عينك كده بعشر ذنوب عشر ذنوب اكتب ومن غير ايه من غير ان انت ما تكونش حاسس يعني سبك انت مش حاسس ان ده زنب فبتبتدي بقى تقول اه طبعا عملت كذا وقصرت وفرطت بس من جواك قاعد بتقول ما ما كانش عندي حل يعني لا ما يسمفعش دي ده ما فاش ندم ولا فيها حاجة لا لا لا الزنوب اللي انت واضحها قدام عينيك قوي واللي انت بتتقلم عليها اللي لو افتكرتها دلوقتي تبقى مش عايز الخاطر دي يجي قدام عينيك وكأن اليوم ده ما كانش موجود وكأن اللحظة دي مش من حياتك وكأن ده كان خيال ايوه هو ده هي اللحظة دي اللي انا عايزها اللي انت تبتدي تسجل فيها قيمة الزنوب دي علشان تتوب لربنا منها فتدخل على رمضان وتعرف تدخل الجنة اصل الجنة احنا قلنا الجنة في رمضان والجنة هتبقى السنة دي هندخلها في رمضان الجنة عنوان دخلها إلا من قطى الله بقلب سليم فما ينفعش تخش وقلبك فيه المعاني دي لسه أصار الزنوب دي موجودة لسه أصار النظرة والكلمة وأثر المعنى الفلاني والزنب العلاني لسه فيه غل وحصد وحقد ولسه فيه كراهية وبغضاء ولسه بتشيل من الناس ولسه فيه حب دنيا ولسه فيه تعلق شديد بيها ما ينفعش قلبي يبقى بالشكل ده ازاي القلب ده حيسمع قرآن نزل به الروح الامين على قلبك النزل على فين؟ على القلب على طول مش هينزل القرآن على القلب مش هيبقى القرآن ربيع قلبي هتقعد تعيط في الصلاة لانك مش لاقي قلبك هتبقى قاعد بتتوجع مش فاهم وتاية وسرحان ومشغول ليه؟ قلبك لم يطهر بعد والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا فهمنا المعنى يبقى احط قدامي مجموعة الزنوب وابتري اشتغل عليها وانا بركع وانا ساجد وانا بدعو وانا في كل لحظة يا رب اغفر لي كذا وكذا وكذا وتعدد ذنوبك يبقى لعلها تكون افضل لك من التوبة العامة يبقى مين الاواب يتوب من الزنب ده والزنب ده والزنب ده ويرجع تاني, ويرجع تاني وعمره ما يمل إن الله لا يمل حتى تمله وعمره ما ييئس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الحفيظ من الذي يكون في المجلس فإذا أراد أن يقوم قال اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا في كل حتة احنا مع بعض في تجمعاتنا العائلية الأسرية في تجمعات الإخوة الأخوات في تجمعات في كل مكان انت بتبقاعد فيه وانت في شغلك وانت وانت بعد ما بينتهي يقول اللهم اغفر لي ما قد أصدت في مجلسي هذا وانت عادي لوحدك حتى يا رب وانت بتنتقل من بيتك إلى المكان الفلاني يا رب اغفر لي ما أصدت في بيتي اغفر لي ما أصدت في شغلي هكذا هو دايما بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى من كل ما تقترف يدهم يبقى علينا نراجع حسابتنا نعاهد الرب الغفار الغفور بالإقلاع عن هذه المعاصي التي تقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى نندم على ما فات نعزم على إبدال الصفحات السود بصفحات تبيض لها الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يبقى نجدد التوبة قال أحمد بن عاصم. هذه غانيمة باردة بصوا الموضوع سهل خالص كلمتين موضوع التوبة في كلمتين هذه غانيمة باردة فيش أسهل منها أصلح ما دقية من عمرك يغفر لك الله ما مضى من عمرك خلاص صلح في اللي جاي اجعل رمضان ده نقطة تحول في حياتك يبقى خلاص اللي فاتت انتهى ومات لكن ما تبقاش مراوغ ومكار وانت بالسنة الحال مش بالسنة المقال اللي هو يعني ما رمضان حييجي ننطهر نفسينا ونصوم ونقوم ونبكي على ما اقترفته ايدينا ونبتدي نعمل من تاني هذا مكر هذا يمكن ان يدخل في قول الله تعالى والذين يمكننا السيئات مكر السيئات ولا يحيق المكر السيئ الا باهله عطب انما انا ضعيف وغلبان ماشي يعني ضعيف نفس التغلبني وووو. انما ان احنا نبقى ذهني انا عارف ان في زنوب مش ممكن ان انا هتوب منها انا عارف انا في وسط معين اجتماعي وانا في بيئة معينة غضب عني هعمل الزنوب دي مش ممكن تكون دي توبة نصوح اذا دخلنا بالنفسية ضعيفة دي انما اقول انا ضعيف يا رب وغلبان وخذ بيدي ونصيتي ويا رب لا حول ولا قوة الا بك غير لي كل حاجة حواليا قادر سبحانه وتعالى على ذلك بلاش النفسية اللي فيها الهزيمة امام النفس والشيطان وامام المعاصي اللي احنا فيش فايدة فيها بقالنا سنين مش عارفين نتخلص منها او الدنيويات اللي جوانا اي يغفر لهم ما قد سلف حطها قدام عينيك دايما حتى تبلغ ان تكون اوابا ادي المعنى التاني اول حاجة كانت التقوى ثاني حاجة ان انت تحقق معنى الاواب ثالث حاجة حفيظ إنك يعني ايه معنى اواب حفيظ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم الوصية المشهورة لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هو ده يعني احفظ الله اول حاجة احفظ الله سبحانه وتعالى بانك تحفظ امره بالامتثال وتحفظ نهيه بالاجتناب عشان يبقى ليك حظ من اسمه الحفيظ امره في صيام دلوقتي يبقى لازم يكون هذا على وفق هدي النبي محمد في منتهى الإخلاص عشان تبلغ ركني القبول الإخلاص هو للنبي صلى الله عليه وسلم نهي بالاجتناب يبقى أضغط شيء إلى قلبك كره إلي الكفرة والفسوق والعصيان تحفظ جوارحك تحفظ هذه الجوارح من أنها لا تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لما سألهم وقال ما الحياء استحوا من الله قالوا إن لا استحيوا الحمد لله قال لا لكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى ما ينفعش دماغك دي تذهل عن الواقع في ناس بتهرب من الواقع وبتعيش نوع من السكر المعنوي مش السكر الحسي مش بيشرب خم لا بيحاول يغيب نفسه دي القوي لما تيجي تقول له انت راضي عن نفسك يقول لك والله بقى يعني اهو رحنا ومش عارف عملنا ايه وتنططنا فين وطلعنا هنا وعملنا هنا ليه ليه ليه مش عايز يواجه الواقع عارف من جواه ان هو على خطر وعارف من جواه ان هو بيعمل الذنوب دي فبيعمل ايه بيعيش الملهيات بيصرف وقته في اي شيء عشان خاطر للدوشة دي اللي في دماغه واخذ الضمير ده يتقتل وينتهي خالص من عندي سكر معنوي نوع من السكر فليحفظ الرأس وما وعه ما ينفعش انه هو يعرض نفسه للشبهات تلاقيه مليان حاجات مندي وعلاقته بربنا مشوبة بأشياء كثير ويبتدي يجي يسألك فحاجات ممكن ما يكونش حد تخطر على باله اتجاه ربنا وتجاه الدين وواواواوا. فليحفظ الرأس وما وعه وليحفظ البطن وما حوى وصية مهمة اوي عشان حفظ القلب العلماء قالوا انه علشان قلبك يحفظ ليه علاقة به مسألة الطعام فضول الطعام فليحفظ البطن ما يزودش قوي علشان ده بيصيب أثر على قلبه وليذكر الموت والبلاه هو ده اللي يحقق هذه المعاني فالمحتاج ان أنا احفظ عقلي احفظ بطني احفظ قلبي بالله عليكم لو سئلتم هذا السؤال هل ليس في القلب أعظم منه بالله تقدر تقول بمنتهى القوة كده لا طبعا ربنا اعظم محبوب في قلبي ما احنا قلنا بصدقه صراحة عن ربنا بمنتهى الصدق ربنا اعظم محبوب في قلبك ربنا اعظم مطلوب ربنا سبحانه وتعالى عندك هو المقصود هو هدفك الوصول اليه ده اعظم حاجة انت بتتخيلها لما بتيجي تنام ما بتقدرش تنام علشان خاطر انت حاسس ان ربنا حينزل دلوقتي فانت عايز تبقى في لحظة توصل بينك وبينه ولا بيخفر على بلك الدنيويات والمشاكل والهموم يا جماعة قلوبنا فيها ايه فيها ربنا فيها حبه وتعلق به ولا فيها حب انفسنا وحب الدنيا وحب الاشياء اللي احنا تعلقنا بيها وبنقيم بيقول كلام مر بس لازم نحسه من أحب شيئا من علق قلبه بشيء سوى الله عذب به ولا بد والله لو علقت قلبك بأي حد كائنا من كان أقسم بالله لا تعذب النبي هتعلق قلبك بالفلوس بيها هتعلق قلبك بزوجة هتعلق قلبك بأولاد هتعلق قلبك بشغل هتعلق قلبك بدنيا لا بد أن تعذب بها ولا بد ومن خاف أحداً سوى الله جعل الله عز وجل كل شيء يخاف الإنسان منه بصري يبقى العكس أنا خايف من حد غير ربنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى من العقوبة أن أبقى خايف من كل حاجة وصاب بالقلق والمعاني دي طول الوقت حاسس أنه ممكن يحصل لي كذا ممكن يعمل لي كذا هو ده فعشان كده السؤال ده مرره على قلبك كده وقول من جواه هو ربنا يستحق كده يعني هو ربنا يستحق ان قلبي ينصرف عنه عايزين جرعة حياء عايزين لحظة نستحي فيها من ربنا سبحانه وتعالى أن يرى الله في قلوبنا غيره أن يكون في قلوبنا حب لا له لا وإنما لأنفسنا للأسف فعلق قلبك بي احفظ قلبك من كل شيء سوى طيب عايز أخذ على أواب حفيظ عايز أخذ عليها الاثنين مع بعض أخذ عليها الواجبات العملية زي ما خدنا في موضوع التقوى علشان تبقى أواب أقول لك على حاجات عملية أول حاجة واحد حافظ على صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الضحى صلاة الأوابين وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني إيه ده كلمة رمضان يا جماعة هي ترمض الره والميم والضاب جاية من الرمض اللي هي شدة الحر فترمض الفصال الفصال اللي هي الناقة الصغيرة ولد الجمل او الناقة الصغير فكانوا لما يجي الوقت اللي تبتدي الناقة تبتدي تتحرك وتتمطط من شدة الحر اللي في الارض فتبتدي ترمض يعني تعد تستشعر شدة الحرارة الوقت ده اللي هو قبيل الظهر بنحو ساعة او ساعتين ده افضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى من حافظ على صلاة الضحى يكتب عند الله تعالى من الابوابين اقول لكم على حاجة ثانية بيها برضو ناخد المعنى الجميل ده من الصحابي اللي النبي قال انه اواب عبد الله ذو البجادين او النجادين البجادين او النجادين عايز اخد منه الموضوع انه النبي صلى الله عليه وسلم كان مارر مرة على رجل يقرأ القرآن ومعاه احد الصحابة ابن الاذرع بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يكون مرائا ده مرائي يا ابيض فقال له الصحابي يا رسول الله يجهر بالقرآن ده بيصلي بالليل قال فرفض يدي فالنبي صلى الله عليه وسلم اطاح بايد الصحابي وما سمعلوش فمر اليوم وجا يوم اخر ونفس الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على رجل يجهر بالقرآن فقال الصحابي عثى ان يكون مرائيا يلا بقى اخذها من المرة اللي فاتت فقال نفسك كلمتين عثى ان يكون مرائيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا انه اواب قال فالتمسته فاذا هو عبد الله ذو البجادين تعالوا بقى ناخد من قصته بسرعة حاجة علشان تنفعنا في موضوع العمل ده. هو عبد الله ذو البجادين ده اللي تروى لينا في قصته كلها ثلاث مواقف الموقف الاولاني لما اسلم الموقف الثاني هو ده الموقف الثالث لما توفي الموقف الأواني لما أسلم هو أسلم كان يتيم الأول مالوش مال وكان اللي بيكفله عمه فأسلم هو وقعد فترة يلتمس إسلام عمه انتظر فترة يمكن عمه يدخل في الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مطأش فرح رايح لعمه قال له أنا كنت منتظر الفترة دي كلها أن أنت تسلم فأسلم تسلم فمرضاش وقال له انت عايز تسلم انت عايز تجيب لنا العار انت كذا انت كذا والله لأخرجنك من كل شيء حتى مما تلبس لغاية ما خد الرداء اللي كان بيلبسه فرجع الى امه فكان لها بجاد كان لها حتة قماش كده رحت اطعها نصين وعطته واحدة وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل مسجد النبي لم يكن النبي فيه فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم فوجده فقال من هذا؟ قالوا رجل أتانا يود عبد الله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه قصته وكان يسمى قبل الإسلام بعبد العز فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقال أنت عبد الله ذو البجادين لما سمع قصة أمه لما قطعت الثوب إلى شقين ده المشهد الأولاني يديني معنى إيه؟ عشان تبقى أواب لازم تضحي بص ضحى إزاي؟ شوفوا طلع من ماله طلع من كل شيء علشان خاطر يهاجر إلى الله ورسوله انت عندك استعداد تطلع من أي حاجة بس ربنا يتوب عليك ويكتب لك العتق من النار بالله يعني ممكن تتصدق بعشرة في المية من ملك بالله في زمن الغلاء ده والناس خايفة على القرش والوضع والأحلام والأفلام والكلام والكلام ده كله ممكن ولا حتفكر هو ده الاختبار الاختبارات كده انت ممكن تضحي ايه وتبذل بايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والله ما تعمل ايه ما هتوصل لمنزلة الابرار ولا منزلة الصالحين ولا متقيين، ولا تبلغ ثمرات رمضان دي الا بالتضحية لو ما يبقى حطعد محلك سر تقعد تجري في الظبط كرة انا كنت بقول في ناس بتظن انها بتجري والاسف هي بتجري في المكان هو في مكانه قاعد بصومه بقومه بقره هو يا جماعة الحمد لله أنا السنة دي اعتمرت أنا السنة دي عملت أنا السنة دي اعتكافت وهو عاد بيجري في مكانه مفيش حركة بيتقدم فيها لقدام فرحم بصورة العمل زي ما قلنا إنما المعنى هنا ابذل افدي اعمل هو المعاني اللي فيها مشقة على النفس هي دي اللي توصلك عبد الله ذو بجدين وصل للمنزلة دي بالتضحية شوفوا بقى المشهد الأخير لأنه حيديني بعنة تاني كمان المشهد في غزو التبوك الصحابي بيحكي انه استيقظ من الليل فوجد صحابة مجتمعين حول حفرة إنهم قاعدين مجتمعين بيدفنوا احد الصحابة ففأل من هو فاذا هو عبد الله ذو البجادين كان قد مات لم يستشهد مات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سأله ان يستشهد فقال لا ستموت وتبلغ الشهاد الشاهد فهو بيتفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر وفي القوم عمر وفي القوم كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إرض عنه فإنه مات وأنا راض عنه يا شوف انت بقى لما تبقى فوق مرضي إنك فوق ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك خلاص دي أعلى المنازل منزلت الرضا ده هو ده اللي احنا عاديم بنجري لربنا عشانه القرب والرضى قال اللهم ارضى عنه فاني قد رضيت عنه فتمنى الصحابي ان يكون صاحب تلك الحفرة قال ليتني كنت صاحب هذه الحفرة طبعا يبلغ منزلت الرضا دي محتاجة منك انت كمان ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا ارض عن ربك ارض عن نبيك ارض عن دينك رضيته بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ده المعنى اللي احنا عايزين نحققه من خلال معنى أواب المعاني العملية المعاني الأخرى أيضا العملية الخاصة بالحفظ عايزك تديم على مثل هذه الأدعية قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المستدرك حسن للباني كان يقول اللهم احفظني بالإسلامي قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تسمد بي عدوا ولا حاسدة في كل حال يا رب، يا رب احفظني بالإسلام وأنا قاعد، واحفظني بالإسلام وأنا واقف، واحفظني بالإسلام وأنا راقد، احفظني بالإسلام في كل أحوالي، ولا تسمد بي عدوا ولا حاسدة قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الأثكار الخاصة بالصباح والمساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي المعاني دي انك دايما تلتمث فالله خير حافظ فالله خير حافظ يا رب احفظنا من كل سوء يا رب اشملنا برحمتك يا رب اكلأنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا شر كل ذي شر شر نفسنا شر الشيطان شر الدنيا شر كل ذي شر من شياطين الانس والجن حتى تحفظ الأمر الثالث كان الحفظ الأمر الرابع قال الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب خشي ربنا في الغيب ودي جيات معانا في معانا التقوى ابن جراج قال خشي الله في الغيب يخشى ولا يرى. اللي هي معنى يا جماعة الإحسان والصيام بيحقق المعنى داوي والمفروض اعمال رمضان توصلي المعنى داوي اعبد الله كأنك تراه فهل لم تكن تراه فإنه يراك صم صيام محسن واخل بربك خلوة محسن وقم بين يدي الله الناس شايفاك قاعد وحطت وشك في الأرض وربنا متطلع على اللي في قلبك فيطار اللي في قلبك ايه وتصدق الناس شايفاك جواد كريم بتعمل أعمال ممتازة وربنا عالم اللي جواك ايه الناس شايفاك بتدعو الى سبيل الله وبتحاول توصل للغلابة شنة رمضان وبتعمل اعمال طيبة وما شاء الله عليك وربنا مطلع جواك ايه اعبد الله كأنك تراه من خشي الرحمن بالغيب هو ده وجاء بقلب منيب خمس حاجة اقبل يعني منيب قالت فتابة القلب المنيب القلب المقبل على الله قلبي مشتاء قلبي مشدود مقبل على الله متقرب إلى الله متودد إلى الله هو ده الخطوة الأولى هتبقى من قلبك مش هتبقى من جوارحك الخطوة الأولى من هنا من صدق العزيمة من صدق الإرادة من صدق الطلب قلبي طالب ايه قلبي عايز ايه هو ده هنا من تقرب إلى الله الشبر مش احنا قلنا ان الطريق لربنا بيقطع بالقلب ولا بيقطع بالأقدام يعني انت بتمشي لربنا على رجليك ولا بقلبك بقلبك الطريق لربنا بيقطع بالقلب الخطوة الاولى من القلب فين القلب دلوقتي ذاهب إلى ربي سيهدين القلب مهاجر إلى الله هو ده لو قلبي كده يبقى هحصل الثمرات خدنا خمس حاجات الخامس حاجات تقوى تمام تاني حاجة اواب ثلاثة حفيظ اربعة خشية الله بالغيب خمسة الاقبال على الله القلب المنيب تعالوا ندخل الجنة بقى خلاص احنا كده المفروض متهيئين واخدين الزاد وتزودوا فينا خير الزاد ودخلين تذوقتي الجنة ادخل جنة رمضان هتعمل ايه اول حاجة هتستقبل رمضان زي استقبال اهل الجنة بقى الايات ربنا عليه ادخلوها بسلام. هي دي اللهم سلمنا في رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلة ادخل وحس المعنى ده انك لو حققت الشروط اللي تكلمنا عليها دي تدخل سالم غانم سالم يبقى تتلقاك الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون طوض رمضان اللي انت مستنيه من زمان عشان يجي وتحصل في الثمرات لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هتخش رمضان والله مش بس هيبقى عتق ومغفرة وليلة قدر والمعاني اللي تكلمنا عليها دي ولدينا مزيد هتحصل اكتر من كده بس صفي قلبك وطهره وادخل صح طيب ادخل صح جوه هحس بايه المعاني المطلوبة علشان جن رمضان تداء وتتحس ويبقى بجد الشعور ده شعور ان انت في الجنة انك دخلت جنة هي صحيح لسه رجليك ولسه انت موجود دلوقتي في الدنيا لكن انت بقلبك حلقت الى جنة الفردوس عشان اخش لازم اوصل عمل اعمل حاجة اعمال تؤدي بي الى الجنة جنة الفردوس يبقى محتاج ايه في الاول اخلاص ومتابعة زي ما قلنا هعمل ايه مش ده يا جماعة النفس عصلم قال في كل عمل رمضان الأساسية إيمانا واحتسابا ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا زمان رمضان عشان يبقى جنة محتاج إخلاص محتاج تجدد نية محتاج تعرف انت هتصوم ليه هتقوم ليه هتشهد ليلة القدر ليه اديني معنى انا مش عاوض أسمع دلوقتي معاني الاحتساب المطلوبة لكن حديك معنى تشتغل به تعرف عشان يبقى نيتك خالصة في الصيام ايه اكتر حاجة تحسها في الصيام اقول لك شوية حاجات اغشش الله عليه وسلم يقول عليك بالصوم فانه لا مثل له خلاص الكلمة دي تديني كل المعاني اللي ممكن اقولها على الصيام لا مثل له في انه يصلح قلبي ممكن يصلح قلبي طبعا ليه الصيام بيحفظني من الشهوات والشبهات. قل لي دليل. دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الصبر اللي هو ايه اللي هو رمضان وثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحرا الصبر يشيل الوساوس يبقى حيشر الشبهات. والشهوات اللي هي الفتنة اللي أي حد بيعمل ذنب بسببها شهوة أو شبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خصائمه متي الصيام يبقى بيحفظ من الشهوة. يبقى الصيام لا مثل له في الحفظ من الفتنة. الصيام يعمل ايه كمان الصيام لا مثل له في الاجر الا الصوم فانه لي وانا اجزي به انت عامل الكبائر انت عامل زنوب تقيلة فعايز عمل فذ كبير قوي يمحو اثر الزنوب التقيلة دي الصيام يعمل الكلام ده ليه لانه ثوابه متضخر عند ربنا يعني ما بيكتبش ارقام الصيام يكتب صام اليوم الاول من رمضان السنة دي صام اليوم الثاني طب دي عند ربنا ربنا بقى سبحانه وتعالى ساعة الحساب ادلوا عليها ألف حسنة ألفين حسنة خمس سلاف عشر ثلاث تترجم بعد كده يوم الايامة ليه فيمكن انت عامل يجي يوم ربنا تقبله منك وكنت فعلا صايم صيام على وفق هدي النبي محمد الصيام صح مئة في المئة يمحولك أثر الزنوب التقيلة دي ان الحسنات يذهبن الصياد حلو المعنى ده انت مش فكر اي حاجة خد معنى القرب صايم ليه الن قربه ورضى صايم ليه بتقرب له عشان يرضى مش عايز حاجة تانية هو ده نفس الكلام في القيام حقوم بنية ايه يا جماعة تاخد نية في القيام عشان يبقى ايمان ونحسابه وتجدد نيتك القيام يبلغك فين النبي صلى الله عليه وسلم صيق ذات ليلة فقال من يوقذ اصحاب الحجرات لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في فتنة تنزل بالناس فمن يوقض أصحاب الحجرات يعني ومات المؤمنين كأن المعنى إنه لو نزلت بينا فتن إن اللي حيطلع منها واللي حينجو منها من أصحاب الليل أصحاب الليل هم دول اللي على حفظ وقاية من الكلام ده خالص تاني حاجة القيام يعمل لي القيام أعظم سبب من أسباب الاستقامة والثبات مش أنت خايف قلبك يزوق خايف بعد رمضان تزوغ ولا خايف في رمضان اصلا تبقى مزوغ صح؟ علشان ما يزوغش ايه؟ قالها ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح حلم الزمن قال ايه؟ ان ناشئة الليل هي اشد وطأا واقوى مخيلة اشد وطأا قالوا انها من افضل اسباب الثبات كلام الفراء وبيشرح يعنيه اشد وطأا قال المعنى ده قال انه اشد وطأا اسبت للطاعة واقوى مخيلة وافضل للاستقامة انا عايز ثبات واستقامة يحصل بيهم يبقى اخد نية ايه ان انا بالقيام ده لعله يكون سبب في مغفرة وثبات واستقامة حلو كده اخد المعنى ده ما جاتش معاك النية الثبت ايه قرب ورضا ما هو انا بقول للاخلاص في عشر ثواني بس رفع ايدي حصل لي الله اكبر مرزت على قلبي انت بتصلي دهوقتي ايه حصل لي التراويح ليه قرب ورضا يا رب يمكن عشان تقبلني عندك عشان ارضيك ارضى يا رب يا رب. رديت. تخلص ركعتين قلبك ينطق يقول يا رب حاسس ان انت لسه م... لا لا قلبي لسه ياسي اقوم اجيب الركعتين التانيين عشان رضيت يا رب التانيين لغايه ما انتهي من الصلاه خلصت اليوم لسه حاسس ان قلبي ياسي لسه عايز قلبي يتحرك شوية. يا رب يا رب رأى قلبي يا رب ليك يا رب يا رب إن كان بيني وبينك حاجز يا رب يا رب أزل كل القواطع والحاجز اللي بين قلبي وبينك يا رب المعنى يبقى كده إنما ما تصليش الصلاة الأوتوماتيكية المشهودة والمعروفة وتلاقي نفسك بعد كده عادي خالص أنت بتأدي واجب الوقت وخلاص لا ادخل جنة رمضان إيمانا واحتفابا بالإخلاص وتابع شوف النبي كان بيعمل إيه ويعمل شوف كان بيفطر على طمرات ماشي شوف كان بيدعي وقت الافطار بيوصينا بالدعاء في هذا الوقت ماشي شوف كان بيقف حتى تتورم قدماء ماشي مفيش مشكلة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه كان بيرجعوا جبريل القرآن ليه ختمة مراجعة اللي حافظ يراجع واللي مش حافظ يبتدي يبقى ليه ورد ثابت في القرآن اقل حاجة اقل حاجة تعملها المرة دي تضعف عملك لو تختم ختمة كل شهر تجيب ختمتين أقل حاجة، اعمل بقى أحسن من كده اختم لك كل أسبوع، تبقى ختمة في السلف اللي هما كانوا بيختموا كل جمعة، تختم لك ختمة كل أسبوع، حتقرأ في النهار وح في الليل وعندك وقت وانت متفرغ للطاعة يبقى اوصل لهذا المعنى، ويبقى الميدان مفتوح للي يضعف من أعماله، وهتيجي معانا دلوقتي معنى المضاعفة ده مهم قوي علشان ده حاجة من الحاجات اللي تبلغ الإنسان جن رمضان، تبلغ بها إيدي. انا هتابع النبي صلى الله عليه وسلم عشان حاجة عشان انا عايز ادخل الجنة فين في رفقته صلى الله عليه وسلم ولن أبلغ رفقته صلى الله عليه وسلم الا بمتابعته صلى الله عليه وسلم الا بحبه قوي تعرف السنة دي يبقى هدف من أهدافك ثمرة من ثمرات رمضان جنب الثمرات المعروفة حط لي الثمرات دي بالله عليك ان قلبك يطلع اكثر حبا له لي سبحانه وتعالى اكثر حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني بعد رمضان كده حاسب نفسك هم، قلبك بقى مقبل أكتر مشتاء أكتر محب أكتر متحنن أكتر ولا لسه بقيت جواك يعني مشاعر كده تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تتوصفش ما ينفعش تقول كلمة الحب أطلاعنا ما تنفعش تترجم بكلمة تانية بقيت تحبه قوي بقيت مشتاء لنظرة إلى وجهه قوي المعاني دي ينفع تبقى هي دي هدفك عشان تبلغ جنة رمضان وتبقى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم طيب تعال بقى ندخل الباب حنخش من أنهي باب يا جماعة نحن ندخلين الجنة الآن حنخش رمضان من أنهي باب باب الريان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يا لو نخلنا من باب الريان وتتلقان الملائكة تفتح الأبواب تعرفين على باب الجنة مين هيستقبلك هو صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلك يتلقاك بعد المرور على الصراط تبقى أنت قاعد تمر على الصراط والنبي يقول ربي سلم سلم ربي سلم, سلم سلم سلم سلم لغاية ما تكتاز الموضوع لو خلاص ما عندكش مشكلة في القنطرة اللي هي بقى فيها مظالم العباد يبقى على الجنة على طول يأخذ بيدك ويدخلك الجنة صلى الله عليه وسلم. لأن صلى الله يسوي عليه وسلم والسلام أكبر أنه أول من تفتح له أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح أبواب الجنة ثم بعد ذلك يتلقى أهل الجنة ويدخلهم إياها فالمعنى جميل أو يتعالوا نخش من باب الريان ونتصور النبي وايف الآن صلى الله عليه وسلم احنا واخدين النسكة حتى حتة كده إخلاص المتابعة دي بلغتنا هو إن احنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وحياخد بأدينا ويدخلنا الجنة اتفتح لنا الباب بصينا مكتوب عليه مك باب ايه ده باب الصيام انا بلغته امتى ده بصيام شهر رمضان فاكر سنة كذا لما كنت انت فعلا حققت المعاني المطلوبة ساعتها ربنا سبحانه وتعالى اطلع علف قلبك فادخلك الجنة ورزقك هذا الثواب العظيم ندخل الجنة من باب الريان جوة بقى تطلقانا الازواج الحور الحور يا جماعة مهراي مهراي القيام قيام رمضان يبقى الصيام يدخلنا الباب والقيام يمتعنا بنعيم أهل الجنة أحد التابعين كان في اشتياق شديد إلى الجنة بصوا بقى عشان معنى ده هاخد منه حاجة كمان من وظائف رمضان كان مشتاق قوي للجنة فقال لأشترين حورية من حور الجنة أنا هشتري حورية اشتريها بكام يا عم قال لأشترين حورية من حور الجنة بثلاثين ختمة للقرآن لا أنام حتى أختم خلينا احنا نوصل ثلاثة يعمل انا بيت اقول للناس شيل صفار كل ما تقرأ اي حاجة من بتوع السلف شيل صفار وخلينا بس احنا في الارقام الاولانية هم ثلاثين خلينا احنا في ثلاثة ايو خش انت بقى وافرد عضواتك لا اشتريانا تلت حورية من حور الجن خد لك حاجة وده خدها بثلاثين ختمة خدها بالعشر يعني عشر حورية من حور الجنة اي حاجة تمشي معاك المهم لاشترينا حورية من حور الجنة بثلاثين ختمة فقرأت تسعا وعشرين ختمة فغلبه النعاس في الثلاثين فنام فرأى تلك الحوراء من حور الجنة اتته فركلته ادته فرد دماغه اتته فركلته وقالت اتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عني حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام بقى انت عين تنام يا عم هون جيب الختمة وخلصنا هو ده فمهر الحور يبقى القيام حيبلغنا هذا النعيم عايز بقى تشوف حاجات من نعيم الجنة تكون عظيمة الشأ قصور في الجنة وبيوت في الجنة ورؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة فوق ده كله عارف اكتر حاجة تأقل وزنك علشان تتأقل نعيمك ايه اثقل شيء في الميزان واثقل شيء يبلغك هذا النعيم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مروه ابو داود صعاء الالباني ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق وفي رمضان مطلوب حسن الخلق قوي فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا ينبغي له أن يصنع أي شيء من مثل هذه الأمور ما ينفعش تعلي صوتك يا عصبي ما ينفعش تبتدي تتعامل مع الناس بغضب والغضب داي وأعك في كلام مش كويس ما ينفعش تخد في عرض الناس ما ينفعش تغتاب ما ينفعش تنم ما ينفعش اشغل نفسك دلوقتي هذا زمان الرصيد العالي والرصيد الثمين عند رب العالمين فينفعش تضيع رصيدك بحجم من الحاجات دي طيب عايزين نغرس هنتفرج على غرس الجنة غرس الجنة ايه غرس الجنة الذكش غراس الجنة الزكش من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة يبقى لثاني شغال عشان أغرس الجنة في رمضان يبقى لثاني لا يفطل من ذكر الله علشان ابلغ هذه المنازل العليا تدخل الجنة تعرف ما يلي جنة رمضان زي الجنة اصلا سلعة الله الغالية فرمضان غالي قوي. فما ترخصوش باي فعل من الافعال اللي اندم عليها بعد كده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولة ما ينفعش تلتفت عن جنة رمضان ابدا طيب قولي على رشدة نهائية نعمل ايه واحد اتنين تلات اربعة هقولك شعارك في رمضان ده ضعف عملك يعني اي ضعف عملي انت بتعمل اي حاجة اضربها في هات لي الشاهد قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة بعض الآثار ورد فيها تفسير الحديث ده يعني ايه من أنفق زوجين؟ يعني يعمل عملين؟ قالوا كده أو يضعف العمل يعني انت كنت بتصلي نوافل اتنشى عشان يبنى لك بيت في الجنة من صلى في انت يا تعرف تضعفهم عشان تبقى انفقت زوجين انت كنت بتتصدق بمبلغ معين تعرف تضرب في اتنين عشان تبقى انفقت زوجين ده كده تأويل التأويل الثاني، انا كنت مركز قوي في القرآن والصلاة والصيام ينفع تفتح في ابواب تانية من من الخير من كفالة ايتام من اغاثة ملهوف من اعانة فقراء من ادخال سرور على قلب مسلم اعمل حاجتين. ركز فيهم اوي يعني بحيث ان هم دول يبقوا اكبر اعمالك واخدين بالكم من انفق زوجين في سبيل الله تعالى كن فعالا للخير كأبي بكر من أصبح منكم اليوم صائمة من تبع منكم اليوم جنازة من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من عاد منكم اليوم مريضة أنا أبو بكر فعال للخير فاشعارك أنفق زوجين افعلوا الخير لعلكم تفلحون أنفق نفقك أبي الدحداح ربح البيع أبا الدحداح اسمع كما صنع أبو طلحة رضي الله عنه الحديث في الصحيحين لما كان أكثر الناس نخلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول إن أحب أموالي إليا بيرحاء وكانت قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزل قول الله تعالى لن تنلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول سبحانه وتعالى لن تنلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إليا بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضاعها فوضعها أي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذلك مال رابح هذا صنيع الموقن الموقن هو اللي عارف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الموقن العارف أنفق أنفق عليه اللي عايز يبلغ جنة رمضان ينفق نفق عظيمة اللي عايز يبلغ جنة رمضان يحب القرآن كما كان الرجل يحب قل هو أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة اللي هيبلغ جنة رمضان اللي هيحب أهل الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال… أنت مع من أحباب أو المرء مع من أحب إلي عايز يبلغ جنة رمضان سحفظ قوي في رمضان على الفروض النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة من حفظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه وآت الزكاة طيبة بها نفسه لحظوا الحديث ده احنا حافظين طبعا اكيد اركان الاسلام بس بص النبي بيفصل هنا يعني يقول ايه من حافظ على الصلوات يعمل ايه في وقتها ركوعها سجودها مواقتها كل شيء يخصها ويجي في الصيام يقول كذلك وقات الزكاة طيبة بها نفسه مش بيطلع الزكاة يقولك لحسن يتخرب بيتنا نطلعها وخلاص لا بيخرج الزكاة وهو محتسب وادى الأمانة قيل يا رسول الله وما اداء الامانة قال الغسل من الجنابة الحديث رواه الطبراني باسمه جيد وحسنه الالباني يبقى اللي هيدخل جنة رمضان يحافظ على الفرض ويأتي بالنفل على الاهل زي ما قلنا الاثناشر ركعة اللي يبنى له بسببهن بيت في الجنة طب انت عايز تبلغ العتق من النار العتق من النار اكيد صح ان لله عطقاء كل ليلة وفلض كل فطر لحظة الفطر لحظة العفق اقول لك على حاجة تعملها الجنب ده علشان لما نكتر الاسباب نكون على ان شاء الله رجاء ان ربنا يمن علينا بالعتق. حافظ على اربع ركعات قبل الظهر وبعده قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار إيه كمان اللي ربنا بقى حيمننا عليه اعتمر في رمضان وحج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحج مش هو كحج مع النبي النبي قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلو كنا عن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يمكن كان دا حيبقى ثوابنا فلعل عمرة رمضان تكون سبب رفقة النبي محمد وكمان سبب في دخولنا الجنة ان شاء الله تعالى ثمان حاجة ابكي على خطيئتك لان البكاء سبب عظيم من اسباب العتق وبالتالي دخول الجنة يعني البكاء اصدرد زمن رمضان فيعني ان لم تجد قلبك قلبك قاسي لسه وقرآن مش مؤثر فيه تباكى تباكى وبالذات في الصحر بالذات في اوقات النزول تباكى حتى يبكي قلبك قبل عينك وفي ناس جماعة بيلغز عليهم الأمر في ناس عينيهم سهلة النساء مثلا النساء سهل عليهم البكاء فممكن تبقى بكاءها يعني دمعتها تحت عينيها زي ما الناس بتقول لكن القلب مش حاسب وفي ناس بكاء قلبهم أسرع من بكاء عينهم ويمكن عينه ما تتحركش لكن قلبه حاسس ووجل هذا أعظم فلو قسمنا الناس يبقى بكاء عين وقلب وبعدين بكاء قلب وبعدين بكاء عين لأن بكاء العين ده أسهل حاجة ممكن تحصل أن أنت طعب بقى واحد قاعد يعمل في عينيه شوية كلا غايت ما قلبه يجي هو يعود يعيط ويشيف بقى الدموع شغالة ده مش تبعنا خلص عايزين بكاء من خشية الله سفين الثوري كان بيقول لو أن البكاء من خشية الله يأتيني في العامز مرة والله إنه لكثير كفاية يجي لك مرة فعايزين فعزلين نذكيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلجي النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع مستحيل إنك لو بكيت مرة واحدة من خشية الله إنك تمس من النار فتعطق من النار أطعم الطعام تسح حاجة أطعم الطعام وأفش السلام ده زمان الأطعم طبعا على اعتبار إنه من فطر صائما فله مثل أجره كما تعرفون قال صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ومنها معنى حلو قوي معنا في زمان الغلدة الناس مش لا يتاكل اللي من سلة المهملات فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاءه رجل أعرابي فقال رسول الله علمني عمل أن يدخلني الجنة من الآخر فقال إن كنت أقصرت الخطبة فلقد أعرضت المسألة صحيح قلت كلمتين سؤال واحد من 3-4 كلمات قال علمني عمل يدخلني الجنة 3-4 كلمات إن كنت أقصرت الخطبة كلمتين لكن عرضت المسألة لكن المسألة كبيرة دخول الجنة فقال أعطق النثمة وفك الرقبة عليك بالعطق فقال إن لم أطق ذلك طب ما معيش فلوس ولا عندي عبيد أعمل إيه؟ قال أطعم الجائع وثقي الضمآن أطعم الجائع وثقي الضمآن الحديث رواه الإمام أحنا في المسند الصعب الباني يبقى تحتسب هذا المعنى روح لي الناس فقراً اللي هم تحت تحت الخطوط الصفراء والحمراء وكل حاجة اللي هو مش لها خالص ده ده أطعمه من طعامك لعلك تبلغ هذه المنزلة أن يكون هو عملك الفذ الذي تدخل به الجنة طيب عشر حاجة أكفو اليتيم أو امسح على رأس اليتيم امسح على رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك أكفو اليتيم وكن في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عاد مريضا وادخل الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة يعني في جنة للجنة يعني عايش في جناين الجنة في مكان ممتلئ بالخضرة واشجار و, و, و, و من غراس الجنة لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع طيب كل ده طب وانا مش هشتغل في رمضان ولا ايه الشغل في رمضان هنعمل في ايه عندنا شغل يعني ما نشتغلش في رمضان ونقطع لا طبعا أنا عايزك بقى تاخد نية صح عشان كفاية بقى الشغل للدنيا اشتغل صح قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمزي وصحاها الباني التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدقين والشهداء العمل ده تجارة بيوجه من الأوجه النبي بيقول لو إنك صادق وأمين تبلغ هذه المنزلة العظيمة أصدق الله في عملك قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين احتسب أنت مش لاقي قلبك وقلبك بيضيع في الشغل لأنك بتشتغل لحسابك ما تفحكش نفسك عايز فلوس ليه مش تغير العربية وعلشان تروح المكان الفلاني وتصيب فيه وعلشان تغير ديكور البيت وعلشان تعمل كذا كذا لأفعارك مش عارف ايه بتفكر في بعض الأمور الدنيوية ليك عارف الحاجات دي كلها ممكن كلها تتعمل بس ليه يعني مش مطلوب ان انا صيف لا صيف احدش هيقولك لا مش مطلوب ان أنا اركب عربية كويسة لا اركب عربية كويسة بس انت ركبها عشان الناس تقول ولا انت فعلا عشان هي دي انت بتقوم ببعض الاعمال او انت بتحتاج عربية بمواصفات معينة عشان انت لك نظام معين في حياتك انت ركبها ليه انت حطس الديكور الزايد في البيت ليه ايه الهدف عشان الناس لما تدخل بيتك تقول يا ده جامد قوي. ده جايب مش عارف ايه هو ده المعنى يبقى عيش لنفسك وعش للدنيا وربنا لا يحب الدنيا فاذا كنت تتة هتعملها بالطرياضي يبقى الدنيا هتعود مكلبش عشان كده هتشتغل لحسابك وهتعمل لحسابك اجعل النية بس في الامر في طلب الرزق ده النية حتى اللقمة تطعها في في مرأتك صدقه النية ان انا ابقى معايا مال المال ده فعلا سونفقه في سبيل الله ان انا حرب بيه هطلعه فعلا عبد ينشأ في طاعة الله حتى ربنا دي أنا انا مش نسيها خالص قدامي في كل تصرفاتي بنزل المول اشتري اشتري كذا علشان كذا الزوجة بتنزل تشتري ملابس معين عشان تقرر بها عين زوجها والزوج عشان يتجمل لزوجته في هدف في نية ورا العمل لكن انت بتشتري لي عشان الشراء عشان انا حابب ما ينفعش هنا بيتضيع نيتك وهنا للأسف الشديد بتدخل الدنيا الى قلبك حبيبي في الله دعنا نسأل الله تعالى أن يجعل رمضان هذا جنة في حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة فاللهم اجعل رمضان هذا العام جنة علينا اللهم اجعله سببا في دخول الجنة واجعله سببا في أن نبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن ننعم بأعلى وأعظم وأمتع نعيم في الجنة رؤية ربنا في الجنة يا رب يا رب يا رب سلم لنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا في رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا يا رب اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا يا رب أعطق رقابنا من النار يا رب أعطق رقابنا من النار بلغنا مما, يرضيك آمالنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك اللهم اجعلنا من أحب خلقك لك اللهم اجعلنا من أعبد خلقك لك اللهم اجعلنا من أخلص عبادك لك يا رب بلغنا الصدق والإخلاص في القول والعمل أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب اجعلنا من المقربين الذين لهم روح وريحان وجنة نعيم يا رب قربنا إليك ولا تحرمنا لذة القرب منك ولا تحرمنا لذة التمتع بالتقرب إليك والتحبب لك واجعلنا يا رب ممن يحسن عبادتك واجعلنا يا رب ممن تحبهم ويحبونك اللهم آتنا من لدنك رحمة وآتنا